استو تراس الله اكبر بسم الله الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستطعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانا كم وَأَ تُم تَلَ وَلَم أن م أَم وَك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 ماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا ان هذا الا لو نشاء قلنا مثل هذا ان هذا الا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمضر علينا حجارة من السماء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 فَسَي فِ قُونَهاَا ثَُّ تَك عَلَيْهِم حَصرَةً ثمَُّ يُغْلَبون وََّذينَ كَفَروا إلَ جَهَنَّم يُحشَرون لَميزَ اللهَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّييبِ وَيجعَلَ الْ الخَبثَ بعضضَهُعَى بعضعْضم فَيَركُمَهُ ج فَيَرْكُهُ جًا فَيَجعَلَهُ فيِي اِنَّهُمْ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَإِنَّمَا ضَلُّوا السَّنَةَ الْأُولَى فَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 ومقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترات الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء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 قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا مَا بأنفسهم وأن الله سميع علي كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آلَ فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا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 وَاَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِن ٱلرِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِن ٱلرِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُّو ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِى سَبِيلِ الله فَإنلَكُم وَأَتُم لا تُظلَون وَإِن جََح لِسَّلْمِ فَجََحهَا وَتَوكَّ الع الله إِهُ هو السَّمع العم وَإ يريد خِ وَ يريدأَ يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله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 يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 وَيَرَى يُؤْتِيكُم خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا, إلا على قوم بينكم وبينهم ميفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا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 my God.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 اظهار عليكم لا يرقب فيكم الا هو ولا ذممه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 وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطانوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى�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 وعمارة المسجد الحرام كمن آمن, كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان ومن يتولهم من قم فاولائك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم قومكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نق ترفتموها وتجاره تخشون كسادها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره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 فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء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 يرون ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم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 الله Assalamu alaykum wa rahmatullahi